مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في غزة قصة الصراع تحدثنا أمس عن تأسيس المدينة كيف أسس الله كيف أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة بالمدينة وقلنا إن تأسيس دولة يحتاج إلى جهد مادي وجهد عسكري وجهد علمي وجهد في كل جانب من جوانب الحياة فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجانب الاقتصادي فعلم صحابته علمهم اهمية الرعي واهمية التجارة واهمية الزراعة وكيف يحتفظون بمخزون استراتيجي من المحاصيل الرئيسية التي يحتاجون اليها وكيف يكتفون ذاتيا من هذه المحاصيل وكذلك من السلاح علمهم صلى الله عليه وسلم التكافل فيما بينهم والتعاون فيما بينهم علمهم صلى الله عليه وسلم المقايضة علمهم كيف يتحرون الشرع ويتحرون الحلال في تعاملاتهم فمنع الربا ومنع الاحتكار ومنع الغش فقال من غشنا فليس منا وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التسول ولكن من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له ومن جاءه ليطلب منه ويتسول قال له اذهب فأحضر ما في بيتك وأخذه وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعداد مزاد علني وباع فيه ما في بيت هذا الرجل وأعطاه المال وأعطاه القدوم وقال له اذهب فاحتطف فبع هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نصر إلا باقتصاد قوي وليس الاقتصاد فحسب ولكن منذ أن نزل عليه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق نزلت عليه اقرأ فقال لصحابته لا بد أن يتعلموا وبذلك عندما أسر المشركين في بدر كان فداء الواحد منهم أن يعلم عشرة من المسلمين ثم حث رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتعلموا اللغات الأخرى وهكذا غرس فيهم أهمية العلم وروح العلم ومن الناحية العسكرية أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن المدينة وكان يرسل السرايا والبعثات كان يتحسس أخبار كل المدن والقرى التي تحيط بالمدينة حتى يؤمنها داخليا وخارجيا هذا عن تأسيس دولة بالمدينة أسس الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الدولة فقامت للمشركين قيامتهم وخافوا وفزعوا واغتاضوا كثيرا مما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا تبدأ المشكلات ويبدأ الصراع بين الحق والباطل فتبدأ بدر وبن قينقاع وهذا ما نتحدث عنه اليوم إن شاء الله في غزة قصة الصراع ولكن بعد هذا الفاصل أنا الشعب الفلسطيني فلسطيني نيران الباقي سدويني أنا المحروم من أنا الجرح الذي نزفا أنا الدمع الذي زرفا أنا اللحن الذي عزفا نشيد النصر والتمكين المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام دولة في المدينة فقامت قيامتهم اغطابوا قالوا ماذا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا بدأت المصادمات وكانت غزوة بدر التي نتحدث عنها اليوم إن شاء الله ولكن بداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور جمال كما قلت في المقدمة أن المشركين اغتاضوا لما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من إعداد جيشه وإعداد جيل النصر المنشود إيمانيا وماديا وعسكريا وعلمهم وكذلك علمهم كيف يتاجرون ويزرعون ويتأسسون اقتصاديا فكانت غزوة بدر ما ملبسات هذه الغزوة وما أسبابها الحمد لله القائل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 وأيادكم بنصره وارزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وشغل أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله والذي علمنا صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزى ومن لم يغز ولم يحدث نفسه بغز فمات مات على شعبة من النفاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد ابتداء نبدأ حديثنا بأن يعني لا أقول نعزي بل نهنئ إخواننا على أرض فلسطين بشهادة محمد صيان سعيد وسعيد صيان والحقيقة يعني اليوم حينما شهدت مشهد رغم القصف الجوي اليهودي خرج عشرات الالوف في قطاع غزة لم يأبهوا للعدوان او الطائرات علشان يودعوا شيخهم الى مقره الاخير فالحقيقة الله. هنيئا لكم يا اخواننا يا إخواننا إن الله استفاكم والله استفاكم ليغنمكم يغنم منكم الشهادة ويؤيدكم بنصره ويدفع بكم الذل عن, عن هذه الأمة التي ركلت إلى الدنيا فأسأل الله عز وجل أن يؤجر المسلمين ويؤجركم في مصابكم خيرا ويبدلنا إياكم خيرا منه أنه القادر على زي وولي ذلك والقادر عليه. و أود أن أذكر الآن يعني أود أن أوجه رسالة إلى مؤتمر القمة المنعقد بالدوحة أن يعني المؤشرات تقول أن يا إخوانا على أرض غزة حققوا نصرا بفضل الله صحيح تحت حيات كبيرة و طبعا المسلم عز الله من بيت العتيق لكن كل زماء بسمع من أخواتنا و كله فدى الأقصى ربنا يتقبل منكم مشاريع الشهادة لكن أود أن يذكر أن الآن العالم كله الشارع معبأ وعنده استعداد أن يواصل أعتقد الأعداء الآن يريدون أن يجهدوا هذه التعبئة الشعبية على ابتداد الوطن الإسلامي كله بما فيها حتى مدن أوروبا لذلك أنا أطالب لو حد يوصل صوتنا لسكرتارية مؤتمر الدوحة وتحية للأخ الكريم أمير قطر وأهل قطر الكرام الذين يعني استقبلوا دعوا إلى هذه المبادرة الطيبة ويجب أن يكون عندنا الجامعة العربية مصنب بنعبده وما يسمى بالنصاب ليس صنم من يعبد ويكفي كما أشار سمو الأمير أن احنا تأخرنا التأخير ده كله عشان نلتقي عشان ننصر لإخواني كانوا يتحقق منذ اليوم الأول من أيام العدوان على, على, على, على, على شعبنا وإخواننا في غزة الذين ومن نل... بركات الدكتور جمال يعني رغم التأخر ورغم عدم الاكتمال إلا من بركات برنامج غزة قصة الصراع إنه لسه حضرتك كنت بتوجه لأمير قطر مبارح بس نداء وبتقول يعني اللي اسمعني يوصله له إنه هو لا يكتفي بالعرب وفقط ولكن حتى لو لم يكتمل فليوجه نداءه لكل مسلم لكل من تحرك للقضية وهو ما حدث بالفعل وجاءه منهم غير عرب ومنهم لا انا سعدت حينما شاهدت مندوب اندونيسيا وسعدت حينما شفت مندوب اردغان وسعدت حينما الحقيقه هو نفس يعني بالاسم اللي حكيته الله ربنا يتقبل ويرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل الله المهم الله ان هذا الرجل استجاب رغم انني اعلم جيدا أن هذا يزعج الكثيرين في الغرب ربنا يحفظه في الغرب والشرق نعم لكن من المؤمنين رجال المؤمنين فيهم زكور لكن من المؤمنين رجال كلهم زكور لكن رجال رجال دول قلة دائما يعني ربنا يدفع بهم البلاء عن هذه الأمة فلذلك لي رجاء أنه يكون سقف مطالبنا عالي سقف مطالبنا من المجتمع الدولي من المنظمة الدولية منظمة حقوق الإنسان يجب أن يجرم هذا الذي حدث ما تمر كده الأيام الهذه والتضحيات الجسيمة يجب أن يحاسب عليه العدو الصهيوني ويحاسب عليها الدول التي دعمت ويحاسب عليها الذين يعني كانوا وراء هذا الذي وقع لازم تتضح الأمور ما فيش اسمها ندع الجرح مغلقا على على الـ على, الـ على, الـ على, ما يلا... ما على ما هو فيه, ما هو فيه لهذه... نضيف الى ذلك ان يجب ان يعلم الجميع ان مؤتمر القمه بتاع الدوحه بيعترف بان المقاومه على ارض غزه وقائدها رئيس الوزراء اسماعيل هنيه هو الرئيس الوزراء الشرعي المنتخب عن طريق الانتخاب الحر المباشر لازم قابلوا أم لم يقبلوا بدليل أن الذي يجلس في مقعد فلسطين الآن هو خالد مشعف بقمة الأدب يا أستاذ أحمد الأستاذ أشرف كان ممكن, ممكن يقعدوا في مكان محمود عباس لكن شوف الأدب والأخلاق قالوا لا احنا نمثل المقاومة على أرض غزة وظل... ولعل ده كان رسالة للأمة كمان مقر مكان محمود عباس خالي ولذلك أنا أيضاً أن أود من القمة أن تحاسب أصحاب مشروع أسله لأنه لهم ضلع فيما حدث ونقول عفا الله عن مسالة بس لازم يحاسبوا لأننا نهمنا وحدة الصف لازم يحاسبوا ويعرفوا أنه, إنه إن عزهم مع ربهم مع إخوانهم مش عزهم ويقفوا عن مطاردة الانتفاضة على أرض رمالة والأمن الوقائي ده مش لترويع المقاومة وجمع سلاح المقاومة ويقفوا عن إرشاد العدو عن مواكن قادة المقاومة القتل اللي حصل للصيام ده رحمة الله عليه ربنا تقبل وش معنا ويا في سوق الجنة وحنيئ اللي يلتقي بمحمد ياسين والرنتيسي وحسن سلامة و ومحمد جمجوم وفؤاد حجاز وعطل وزير شو هدفه وانا عاوز اقول له يعني ايه لما نلحقنا على اتمام مسجد الرغس انا عاوز اقول المفروض لازم يعاتب ويحاسب ويفهم انه لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء يعني لازم يعرف ان وسط اخوانه يعتز بالله ثم باخوانه يعني بدل ما يعتز اهو اديلكم 18 سنه وقعت اتفاقية السلام واعترفته للكيام المغتصب النصاح في فلسطين لم تجنوا شيئا فلذلك السقف لازم فيه محاسبة وفيه معاتبة وبعدين نبتدي نجمع صهوة ثم رسالة للغرب أنا نفسي انه رسالة توجه لو تكرر هذا مرة اخرى انسحاب جماعي من المنظمات الدولية لغاية ما تبقى منظمة غير مجرمة وعتاب للدول الاوروبية التي رفضت أن تدعم مشروع الإدانة في منظمة حقوق الإنسان مرنة ده أفروض مشروع لازموا حسابه دولا بيأخذوا سرواتنا بيأخذوا بترولنا وأموالنا مش إحنا اللي محتاجين هم اللي بيمدوا إليهم إلينا فنقول إحنا ننتهز أرجو لأن كما قلت الشعوب معبئة يجب حتى لا تجهد انتفاضاتها حتى, لا يعني حتى نحقق أكبر قدر من المكاسب حتى يتم معركة التحليش بقيت كلمة اخيرة قبل ان ارد على الاستاذ اشرف ان قضيتنا المحورية الاولى بيت المقدس بيت المقدس هي قضيتنا المحورية الاولى نفس بيان يتكلم يا قادتنا في مؤتمر الدوحة انا ما بخطيبش حد تاني في مؤتمر الدوحة ان لازم بيان ان القدس دي عاصمة الدولة الفلسطينية قلوها بمئن فم دي مصرى ومعراج رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم اللي سلم هلن أمانة دي مهبط الرسالات السماوية دي مهاجر إبراهيم ولوت محل ميلاد داود وسليمان وعيسى ويوسف وغيرهم والمسيح عليه السلام دكتور جمان جزاكم الله خيرا طبعا يعني فضل وقدر هذه البلاد المقدسة آه آه واضح ورسالة حقيقة واضحة وجلية ونسأ الله ان ان تسمع أمينة أمينة والسمع أمينة هنا ليس بمعنى السمع ولكن بمعنى الوعي والتنبه والانصات ثم التنفيذ اذا ننتقل مجرد وصول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيام كيان سياسي وعقدي واقتصادي وتعليمي وجهادي وبدا الرسول صلى الله عليه وسلم بتسيير السرايا والبعوث والغزوات شرقا وغربا وجمع المعلومات عن العدو كل ده لتمهيد الطريق إلى بيت المخدس نعم يعني هو بيرتب البيت من الداخل مش معقولة يطل عشان مواجهة عدوه خارجه والعدوه في الداخل نعم فكان لابد من ومن هنا كان الإخاء مثلاً. وكان كان الإخاء نعم. وكان المفروض اللي يعتقد أيوة فنحاوز أقول لرسول الله السلام كان حريصا على انه. يهيئ كل الأمور ويرتب البيت من الداخل في اللحظة دي لما بدأ ارتفع راية الإسلام وجدت الدعوة محضرا يحتضنها أم الأنصار واجتمع الشمل أدرك أعداء الأمة ان هذا يشكل خطر لأنه يقطع عليهم تصورا يقطع منهم عليهم الطريق من تج على تجارتهم إلى بلاد الشام لأن المدينة في الطريق ما بين آآ آآ الجنوب واليمن وبين بلاد الشام في رحلة ها. الشتاء والصيف وعندما علم خطر الرسول صلى الله عليه وسلم والدولة الإسلامية كان لهم تصرف وكان لهم بعض الرسالات أو الرسائل التي أمتلونها الرسول صلى الله عليه وسلم مكانش خطر ده كان رحمة للعالمين نعم هم آه الذين يستطرون لكن هو مجرد مؤصل المدينة أرسل رسالة لرأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وقالوا لها لقد أويتم صاحبنا لا لتخرجن أو لتقاتلن طيب يا ناس الرسول صلى الله عليه وسلم ساب المدينة المنورة وربنا فتح له ناس استقبلوه وأنزلوا منزلا طيبة ورجل يوصل و و و ما وما حاول يتعرض لكم واتركوه لكن هي القضية قضية أعداء الإسلام لا يقبلون أن ترتفع للإسلام رأيا ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا ودوا لو تكفروها كما كفر. ثم أرسلوا رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة التي أرسلها للرسول صلى الله عليه وسلم أستطيع أن بعد الفاصل مشاهدين الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد أستاذنا دكتور جمال قلنا أن المشركين أرسلوا رسالة إلى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وأرسلوا رسالة أخرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا قالونا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالتهم لا يغرنكم أنكم أفلتمون إلى يثرب لنسيرن إليكم بأجمعنا ونستأصلن شافتكم يعني تهديد بالقتل واستئصال شافة الدول الإسلامية <تصفيق> وبدأوا يعني, يوح... يعني يهاجمون أطراف المدينة ويتربصون بأي حد من ابناء الأمة فالذلك <تصفيق> الرسول عليه الصلاة وجد الفرصة حينما جمعت له أجهزة الاستخبارات ان في تجارة بتتوجه من مكة إلى بلاد الشام فالرسول <تصفيق> <تصفيق> عليه الصلاة وجد الفرصة السانحة طالما الناس دولهم ماتوا أهدروا حرمة حرم الله الآمن وأهدروا حرمة الإنسان وحقوق الإنسان وكمان مشتركين المسلمين في حالهم في المدينة وده بيقلبوا عليهم الناس وبدأوا يعدون العدة لقتالهم وأنهم رصدوا هذه الأموال لقتال المسلمين فلما وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني, يعني خرج أعتقد في غزوة لابدر الصغرى أو زعثيرة لا أذكر الاسم ولكنها أفلتت هذه العير وهي ذاهبة إلى بلاد الشام نعم no. وهي راجعة بدأت الرسول صلى الله عليه وسلم يرصدها نعم no. وأعد العدة في اللحظة دي كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه للخروج إلى باترش هذه عير أهل مكة لعل الله أن ينفلكمها وهذا ما قاله رب العالمين كما التوجيه من ربنا بقى أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم انتدابهم للخروج وخرج حوالي ثلاثمائة وبضعة عشرة من أبناء المدينة المنور بعد ما خرج كانت الشيء يتصور ان في قتال كان يتصور ان المقصود العير طيب استلهك ف... معنا مسعود من رفح نرد عليه نعم. السلام عليكم <تصفيق> عليكم السلام ورحمة الله طبيبك الشيخ معاك الدكتور جمال اتفضل انا بكلمك من رفح فلسطين والحمد لله احنا فوق العسابات والصمود وبإذن الله لن يسمينا هذا العدو عن, عن قرارنا وعن صمودنا ولن نتخلى عن نردنا ونحن نصامدون بفضل دعاكم وفضل فضيلة الشيخ الذي انا احضرته بالنسجل على قناة الاقصى في مبارد اهلا في مقام البعض ومتاحل على حجاب الماسد بأنها ستقوم بالنسجولة في نهاية الثانية الثانية استاذ مسعود معذرة الصوت مش واضح ممكن تعيد ثاني اخر جملتين انا اشكر فضيلة الشيخ جمال وانا احضرت له برنامج على القناة الاقصى انا عسان في طيران جديد وفضعت فوق الصوت كده بيقطع سامعني يا اخي اه اه في طيران عندك دلوقتي اه صحيح فوق قرفه فانا بتذكر كلام الشيخ فضيله الدكتور اجى على قناه الاقصى ما ما بقول انه ابو ماجد بيقول انه الحجه ابو ماجد انه فينا دوله سنه في 2000 وفضيله الشيخ قال انه عمر كثير انه في 800 اكرمك الله يا مسعود طب طمنا عليك وعلى اهلك اخباركم ايه والله يا أخي أنا بالنسبة للأطفال الحمد لله يعني ساعدنا بسير طيران ودهباء أو, أو غارة بخطهم حولي جنبي وبقولهم تكبير فمجرد ما يستدب بكبروا معايا فصار الأمر شيئ أحد فبيعي صار الأحلى بسير طير ودهب فهم مبيعي لحلهم بكبر والحمد لله على كيف الحمد لله رب العالمين ربنا يبرك لك فيهم و... ويعني يخرجكم مما أنتم فيه سالمين دكتور جانا أصول حاجة للمسعود يعني نقول لي يعني استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريثها من يشاء والعقبة للمتقين عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم وربنا قال وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أن الأرض يريثها عبادة الصالحون مش للقتل ولا لسفاك الدماء وإن شاء الله ستنشالهم مش قضية في غزة بس هيأتي اليوم الذي يخلع المسلمون فيه الكائن الصهيون من أرض فلسطين احمد ياسين رحمة الله عليه لسه بقرأ له حوار بعد خروجه من السجن عامل بحسن طب أستاذ حكي نقفل معادي أورى عشان ما نطولش عليه أنا أفضل أخكيش الكلمة غير نعم في ممكن كلمة فضل احنا يا اخي احنا بالنسبة اصح او جميع غضاء احنا خلف قدتنا الشرعي احنا انتخبناهم وهذا مشروعنا وصنوعا انصل حتى اخر نقطة في السماء والسلام الله عليكم وعليكم, لا وعليكم الله وبركاته ربنا يؤيدكم وينصركم يا رب ماشاء الله جزاكم الله خيرا الله. مسعود الله. احكى اتفضل كنت عادت اقول له انا سيقول فوض ان الامة لم تنسى فلسطين ولن تنسى اخوانا في غزة دي عبارة عن دي رابطة عقدها رب العالمين عز وجل قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض احنا أمة واحدة أخوة يعني لا نسلمكم وديكم شفتوا الشارع في كل بلاد العالم تحرك حركه الصمود والرباط على أرض الأرض المباركة فالحمد لله هنيئا لكم مشروع الشهادة وهنيئا لكم الصبر والسبات وصل عز وجل أن يخيئ على أيديكم إن شاء الله نصر المؤذر بتحرير المسجد الأقصى وبيت النقص وفلسطين كلها ان شاء الله اللي نرجع لل... نعود لغزوة بدر وكنا نتكلم عن عدد وعتاد كل نعم الرسول عليه الصلاة يعني خرج ثلاثمائة عشر وكان معهم يعني فرسين وكان يعني الثلاثمائة كل ثلاثة يعتقبون بعيرا وهم خرجين من المدينة مم. إلى موقع بدر يعني التل... نشوف سبحان الله وكان الله يعتقب كل ثلاثه يعتقبون كان مرسد ابن ابي مرسد وعلي بن ابي طالب يعتقبون يعتقبون البعير مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني حتى القائد الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ياخذ بعيرا وحده كان يتعاقبوا عليه اقترح عليه قالوا يعني احنا نسير عنك وفي رمضان ما كما اخرجك ربك من بيتك بالحق في شهر رمضان استنفروا ونفروا ما انتظروش على طول النبي صلى الله عليه وسلم هنا السمع والطاعة بقى في المنشطة المكره خرجوا في رمضان منهم من صام ومنهم من أفطر ولكن في النهاية ما فيش حد أنكر على الآخر مع أنه عندهم رقصة عليه الصلاة <تصفيق> والسلام فالثلاثمائة وبضعة عشر وكان معهم حوالي يمكن سبعين بعير <تصفيق> وكان معهم فرسين اتنين بس وعلى الجانب الأخر العدو حوالي ألف ده بغير سلاح الفرسان بتاعهم وعدهم ألف بعد أن رجع عنهم ثلاثمائة يعني كانت 1300 في البداية ورجع عنهم مجموعة ووصفه على ألف اللي هو... نعم اللي هو قراش نعم, اللي هو... نعم. المهم من خرج شوف العدة ثلاث أضعاف وخرجوا إلى هو طبعا ما الذي يخرجهم لان طبعا المعلومات التي طبعا الرسول صلى عليه وسلم كان بيجمع معلومات عن عن, عن العدو ف بالنسبه للمعلومات يا دكتور جمال الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه لجمع المعلومات وكان في موقف له مع سيدنا ابو بكر في جمع المعلومات ممكن نعم هو الموقف من. يعني لما عثر على غلمين للقافله القرشيه دي فكان يعذبوه انتم هنا كان يعني يقول له احنا لقريش واصدقاء وأصدق صدق الحديث نعم <تسجيل> وان عددهم يعني بيعطي معلومات انا لا اذكر على وجه التحديد كان بالضبط فكانوا يضربانهما لما يقولوا الحق بدرهم فرسول الله بيقول له قال تعال انتوا ال ال ال القوم دولك بيذبحوا كام ذبيحه في اليوم قالوا له اظن كم دبيحة ما اعرفش كام فقال له لم قوى بنسبه 9 و هذا القوم بين التسعمائة والألف نا. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان لكن في نفسه ذهب إلى الماء حيث يلتقي الـ الـ الناس الذين يريدون الماء وجمع بعض مجموعات اللي قال دين احنا مش نستقصي لأن احنا نا. اهمنا الملامح الرئيسية نا. لكن الجانب المهم انه كان بعث اتنين من اخوانه عشان يجمعوا معلومات عن الموعد اللي هتصل فيه التجارة بتاعة مكة بتاعة قريش من, من الشام الاثنين اللي راحوا يجمعوا المعلومات اناخى الابل بتاعتهم في موقع بعيد وراحوا عند الماء واسقبوا بنتين تتحد يقول لها تلا عندك فتقول لها لما يأتي غدا تأتي التجارة بتاعت قريش وهاخد الشغل عندهم وديك اللي ليك فطبعا ادرك ان قريش ستصل الى الموقع ده في الغد ف فمشوا والاكب الناقة أو كل واحد راقب النقل بتاعته لما جاء أبو سفيان سأل هو كان قائد التجارة سأل قال الناس فيش حاجة غير طبيعية قاله بس في اتنين هنا أناخل قبل عند الحتة اللي هناك دي وجاء حمل الماء وغدر المكان فذهب إلى الموقع اللي كانت فيه القبل وأخذ البعر بتاع القبل فتتها فأدرك أني ده النوع بتاع ياثرب نوى يثرب صغير هو فهو أدرك فأدرك أن دولة دولة يعني اللي خرجوا معلومات السلام عشان يجمعوا يجمعوا المعلومات فسألتها قرر أن يغير التجاه بتاعه ويأخذ طريق السالح مم. فأفلتت العير فتعين القتال فإذا عددكم الله إحدى الطائفة فتهي العير فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع إخوانه وقال يا إخوان اللي حصل أن العير أشير عليه نعمل إيه فكان الإجماع يا رسول الله أنصار ومهاجرين وابن بكر وعمر وسعد بن عباد يعني إيه إيه إيه إيه لقد آمنا بك وصدقناك وعطيناك على ذلك معهودنا ومؤثيقنا فامضي لما أمرك الله به لا نقول لك, لك أم... كما قالت بني أسرينيون اذهب أنت وربك فقاتلنا لكن اذهب أنت وربك فقاتل لأن معكما مقاتلون م... وتعين القتال وهما في التعاية الرسول ذهب بنفسي وجامع كما قلنا مكانهم إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في المعات يعني في تفاصيل كثيرة لكن اللي همنا بالدرجة ف... الأولى سأذى نحك معنا ولاء من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا ولاء أهلا بك بتفضلي سمعينك إزايك يا دكتور جماد الله يبارك فيك يا بنتي ربان يحفظك من كل سوق إزايك يا أستاذ قدر ربنا يخليك أهلا وسهلا أنا بحبكم في إلا إيد أحبك الذي أحفظينا نحن كلنا زعلانين على أخواتنا في غزة بس نش عارفين نعمة <تصفيق> الخط فصل هي تقول إنها زعلانة لما يحدث في غزة ولا تدري ماذا تفعل نعم يا أستاذنا نعود مرة ثانية فخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحدد الـ يعني الـ يعني وضع يعني خطة المعركة بتفاصيلها وفي النهاية ربنا سبحانه وتلفق المسلمين وانتصروا في غزوة بدر الكبرى اللي بسمها ربنا يوم الفرقان يوم انتقى جمعان كان انكسر المش... فيها المشركون خلفوا سبعين قتيلا في أرض المعركة نعم. وأسر منهم سبعون في, في أرض المعركة وده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني خلد هذه الغزوة في قرآن يتلى إلى يوم القيامة نعم كان المشاهد الدكتور جمالة التي تبين تأييد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين موقف الملائكة والمطر نحب نحن تكلمنا عنهم ما ربما سبحانه وتعالى لأن في سورة الأنفال لما قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وأن فريقا من المؤمنين لا تاريهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى موتهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون يعني شوف ربنا اغرى الباطل بأهل الحق أهل الحق قلة وأهل الباطل كثرة شوف لما يغريهم علشان ربنا يكون هلاك الحق المتجبر ده على يد الفئة القليلة المسلمة نعم. يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى فلذلك إنهم فالله أغرى كل طرف بالآخر, بالآخر. وأمدهم بالملائكة والمطر حنكمل تأييد الله للمساء إذ المؤمنة إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه السلام حن عليك حنكمل الله ولكن معنا محمد من مصر السلام عليكم ألو عيو السلام عليكم السلام عليكم, السلام عليكم. إزاي الحلوة؟ الحلوة... إزاي ربنا يخليك اهلا بيك يسلم على الشيخ الجمال <تصفيق> الله يسلمك يا اخانا الله يبارك فيك دي والله ان اهل غزه بيسمعونا دلوقتي ونقول لهم الحمد لله رب العالمين دياتي دي زي ما قال الشيخ محمد حسان دي طغر ان شاء الله نعمه مش نقمه ان شاء الله النصر قريب وان شاء الله نصر جاي بسرعه باذن الله شكرا لك اخوي الله جزاك خير. خيرا استاذ محمد نعود إلى عوامل النصر والتمكين التي أيد الله بها يعني, يعني المسلمون أخذوا بالأسباب بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقهم شيء في سبيل الله فإليكم أنتم لا تظلمون النفق في سبيل الله أضعاف المضاعفة ربنا بيخلف فيها فالرسول أخذ بالأسباب لكن رغم الأخذ بالأسباب كان المسلمون قلة في العدة وقلة في العتات يهدي القضية الغدوك كثرة في العدة وكثرة في العتات والأفراد لكن ربنا بيقول اللي خرج, اللي خرج الأقرش من مكة إيه؟ رغم أن العير نجت العير نجت وأرسل لهم أبو سفيان قال لهم لا داعي للمجيء والقتال فما كان لكن الجبروت والطغيان الكبر قالوا لن يريدن بدراً ونرحر الإبل ونطعم ونسق الخمر وتعزف على لنا القيان لا تزال العرب تهابن أبن ولو تكونوا كالذين خرجوا بطرا ولئاء الناس وده العودة والصهيون أعتقد كذلك نفس الموقف ولذلك لكنها واخد نصركم الله بدرين بأن تزن فربنا سبحانه وتعالى يعني دي طبيعة العدو الهدف الغاية إيه صد عن سبيل الله القتل الترويع التدمير ربنا مش ممكن يسيبه في مواجهة الفئة المؤمنة أو يسيب فئة فلذلك ربنا أول حاجة إذ ربكم فاستجاب لكم بأني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما نصر إلا من عند الله إن الله عزيز وحكيم أنا كنت دائما أدعو لإخواننا دائما أدعو لهم واقرا هذه وان غير اقول يا رب انت قلت في بدر كذا ويعيتكم بالملك ايد اخواننا على الارض الفلسطين بالملائكه نعم ايدهم الملائكه يضربون وجوه المجرمين ادبارهم وهو ما حدث بالفعل دكتور جمال وجاس ايات ايات <تصفيق> ولقد نصركم الله في بدر ان انتم اذله وان وقد نصركم الله بغزه وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون عندي مساله دي مساله دكتور انا كان دايما حضرتك تركز على نقطه ان في غزه او في المؤتمر اللي بيحصل النهارده المساله ليست مسألة عرب وليست مسألة بلد واحدة ولكنها مسألة دين وإسلام وولاء وبراء موضوع الولاء والبراء ظهر جليا في بدر وأظن سيدنا مصعب بن عمير كان له يعني موقف رائع فيه أستاذك نشير إلى هذا الموقف نعم يعني مصعب بن عمير طبعا لما هو وجع في الأسر يعني, يعني قال أوصى بإخوانه قال شدوا عليكو... عليه فأمه يعني عندها مال عشان تفتديه منكم قال له هذه وصياتك بأخيك قال له هم إخوتي, دو... إخوتي دو دونك انت. ف... لكن هم برضو أكرموه علشان مصعب وكان يعطوله الخبز لأن الخبز يعني يصدر كان أكثر أقل من التمر فكان يأكلون التمر ويعط... لا مش بس مع أخو مصعب لكن كانوا كل الأسرى الذين بين أيديهم كان يكرمونهم ويحسنون اليها هذا هو ديننا أيوة. الذي يكرم الاثراء ويكرم غير المسلم في شو بقى, بقى على الفارخ وان ال... و... ال... اليهود كانوا يجهزون على الجرحة نعم بشراسه والرسول عيسى صلى الله عليه نهى عن عن, عن... يعني عيسى الت... عن... وال... ال... وال... وال... ولا... صلى الله عليه بيقولوا التمثيل ولا الموتى الله عليه ولكنهم يعني يقتلون الجرحة ويضربون المستشفيات ويبرئون ويضربون مخازن الطعام أيوة. التي ضربوها بالأمس ضربهم الله شر ضربا اللهم مجمع. دمرهم كدميرا يا رب اللهم حطب حصونهم زلزلهم زلزالا شديدا اللهم أمين السلام بس معنا فاصل مشاهدين الكرام نلتقي بعد الفاصل كان سيدنا عكاشة ابن محصن يقاتل فكسر سيفه فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه قطعة من الخشب أو من الجريد فأخذها فهزها في يده فإذا بها سيف وظل يقاتل بهذا السيف في بدر وغيرها إلى أن مات شهيدا وكانت المعجزات كثيرة في بدر ما زلنا مع تأييد الله تبارك وتعالى للفئة المؤمنة وأستاذنا الدكتور جمال كيف أيد الله جنده يعني ربا سبحانه تعالى امداد بالملائكة الحاجه الثانيه قالوا يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويزهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت الاقدابه الاقدام ثم صدرت التعليمات من رب العالمين اذ يوحى ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنا الله ليه ذلك شاق الله ورسوله ومن يشاقخ الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ده مش رب. عظيم الأهل غزة نعم فهاش كلام يعني شوف يوحي ربك ال... يعني هو الذي ينصر النصر من عنده لكن هو بيسخر جنده عشان برسل يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا لأنه شاهدوا العلامات الملائكة دي كانت عيان بيان في, في واضحة وضوحة شمسة وفي الوقت اللي ربا سبحانه تعالى يقول فثبتوا الذين أمانوا يقول وقذف في قلوبهم الرعب أيوة يعني سألقي وكي... في قلوبهم الله في قلوب. يعني إذا ربنا هو الذي يدير معركتكم يا أهل الحق مع أهل الباطل يا أهل غذة يا إخوان المستضعفون في أفغانستان وفي كل بقاع الأرض ربنا هو الذي يدير معركتكم مع الباطل هو الذي ينصركم ويؤيدكم بس بيمتحنكم الابتلاءات علشان ليبيض الله خبيثة من الطيفة إذن دي أول الحاجات المو... المسلمة حاجة, حاجة واحدة لي المطر ربنا سبحانه وتعالى يجعله لتثبيت المؤمنين وليربيط به على قلوبهم ويقتسلوا و... و... و... ويشرابوا وفي الوقت والمسلم. نفسه تزيغ به اقدام المشركين و... و... نعم أضف إلى ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى ما لازم المسلم يتحرك ربنا قادر ولو يشاء الله الانتصر منهم ولكن ربنا صدرت التعليمات منه يا أيها الذين آمن إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وده اللي احنا شفناه في شماء بن اللي بيقول عليهم العدو وإشماح فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرة يقبل بأسل وغيرها, وغيرها. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير يعني الفرار يوم الزحف الذي يسلم للعدو ولا يقف أمامه خلاص ما أركنا إلى الدنيا دو مصير عظينا فقد بقى بغضب من الله مأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمين منه بلاء حسن إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين يعني شوف ربنا هو سبحانه وتعالى جزء من الإيه الـ الـ الـ ربنا في إدارته المعارضة فعشان كده هذا يجب أن احنا كنا مطمئنين لوحد لما كان يفزع يقول يا رب يا رب نصرك الذي وعدت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم انتهلك هذه العصابة لا تعبد, بعد الأرض في الأرض تعبد في الأرض بعد اليوم أبدا انشئت يا رب العالمين يقول يا رب نصرك سدد رميهم فإذا الدعاء شوف هنا استستغيسون ربكم وهي الاستغاسة عشان دي لأن المعركة بين الحق والباطل المستمرة ولن تتوقف لحظة واحدة دي سنة ربانية جارية لو لا الله الناس بعضهم بعض اللي الارض حتى تتحرر بيت المقدس وحتى تنكسر شوكة العدو وانا ذكرت بس فشارة من الشيخ حمد ياسين لما خرج من السجن من العدو الصحيوني ومر على الاردن وجه وخدهم انه تحقيق صحفي عمل ده تفسير ان نهاية المشروع الصحيوني 2017 سفر الحوالي كتب كتاب اسمه انتفاضة يوم الغضب لا يبدأ بانتفاضة رجب هذا الكتاب دراسة في نبوءات دانيال وخرج منها ان انتهيت المشروع الصهيوني 2012 واحنا يعني الانهيار الاقتصادي وهذه الانكسارة ضربة المقاومة انتصار المقاومة دي دي مفروضة ضربة في, في قلب العدو الصهيوني والدول الغربية وامريكا التي تدعمهم نعم ولذلك كانوا يقول بدر الكبرى تعلمنا ان معركتنا مع الباطل مستمرة وربنا هو الذي يعني يرعى هذه المعركة فما يجيبشنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلونة ان كنتم مؤمنين طبعا يعني الفضل الحقيقة اللي ملاحظ إن الدروس على جانب كبير من أهمية التدافع سنة ربنا هي جيرية أهمية الأخذ بالأسباب إيجابية الجند يا دكتور جمال يعني, يعني سيدنا الحباب بن المنذر لم يقف ساكتا ولكنه سال رسول الله سلم يعني هل هذا مكان انزله الله ام هي الراي والحرب والمكيده فقال بل هي الحرب والراي والمكيده فقال اذا هذا ليس بموضع وبدا يشير عليه بالمكان ان احنا نخلي بدر ورانا عشان نشرب وما يشربوش الى اخر الموقف يعني مش يعني فكان هذا كان الجندي عنده عنده لكن شوف الحوار يعني دهم منزلا أنزلكها الله عز وجل ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عن وحي سمعنا وأطعنا وقال له هو الرأي والمكيدة لا. قال له هو الرأي والمكيدة عشان لو كان وحي بقى خلاص سمعنا لا وأطعنا لا. يعني شوف الأدب بتاع والأخلال بتاع الصحابة لا. قال لا هو الرأي والمكيدة آه فيها الاجتهاد جائز هنا فدي الحاجة الحاجة التانية لما نسلم وقف لما أمر أن يعمل له أو اقترح للصحابة يعمل له عريشة يجلس فيها يقف يرشف على المعركة يقولوا طول الليل يعني حددوا له مكان ودي برده برضه أذكر شوف عملوا له عريشة وجعل خصص له مفرزة بقيادة سعد بن مغعاز عشان يقف على رأس الله من لحمايته ولذلك أنا بقول يا إخواننا في أرض فلسطين في الأرض المحتلة في غزة يعني برضه بالنسبة للإغتيال الأخ سعيد صيام ده نتيج مش ممكن الطيران يرسل في خوانة لازالوا داخل القطاع في خوانة وهم كانوا مقتل رنسين وإحمد ياسين دولة هو العدو يعتمد عليهم فاحذروا واخذوا حذراكم هنا ربنا سبحانه وتعالى دايما القادة يجب المفروض ان احنا نحافظ عليهم ونرعاهم وعلينا عليهم ومنسيبهمش الوحديين فدي حتة نفروض الحتة الاخرى ان الله سلم قال لا يقاتله اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر نعم. إلا أدخله الله الجنة قوموا إلى جنة عرضوها السماوات والأرض فقال عرضوها السماوات والأرض يا رسول الله قال نعم فضحك فقال ما أضحكك يا في سيدنا عم. العمير بن الحمام قال ما أضحكك قال والله رجاء أن أكون من أهلها قال له فإنك من أهلها فانطلق أخرج طمرات أكلهن البين وبينها ندخل الجنة أن أكل هذه التمرات وبعدين أدخل فيقاتل فيقل... والله يناع على عمر طويل وألقى بالتمرات وانطلق يقاتل فغنمه الله الشهادة في بلد شوف حقيقي اليقين يعني, يعني حس أن الوقت اللي حاكل فيه التمر ده وقت طويل جدا لا أنا أريد أن أدخل الجنة وهذا ما شاهدت أنا الآن على الشاشات من الشباب بتاع الانتفاضة وهو يهجم على الموت يهجومه يطلب الشهادة ما شاء الله هذا والله أسلم أمة فيها هؤلاء لن تهزم لن تذن مسألة وأمة فيها هؤلاء واجب لنا أن ندعو لها فتفضل حيث بالدعاء لأهل أنا أذكر موقف السيدة جاءت تسأل عن ابنها فضل. اسمه حريثة قالت يا رسول الله عاوز أسأل حريثة هل ترى في الجنة يبقى تبسط لو كان فيه يعني فيه يعني أبكي عليه قال لي إيه يا صراق إنها جنان إنه يرتع في رياض الجنة يدفع دم البكاء اذا يا رسول الله صلى السلام عليه وسلم نعم اذا فهنيئا للشهداء واسر الشهداء وربنا يمسح على جراحاتهم ويبقيهم نعم لا يدفعون شجى ويقود ان شاء الله ستكون القاطره التي تقود الامه البكاء ليس عليهم هما دكتور جمال البكاء على, على الامه لهم. الخانعه ما. التي تداس اوطانها بالقواعد العسكريه وبالخنوع واتفاقيات الذل والهوان هذه القضيه المفروض بتتحط اسره هو دي المفروض ما يبكو على الخيبه اللي ورطوه ده فيها وسبب تراق لكن وكل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى ما. الحمد لله والشهد لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبد الله ورسول الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم ولا اهل إبراهيم انك حميد المجيد اللهم اذن في تحرير المسجد الاقصى الكاسيئة اللهم اذن في تحرير بيت المقدس اللهم اذن في تحرير الضفة الغربية والشرقية اللهم اذن في, في تحرير فلسطين كلها اللهم اذن في تحرير فلسطين كلها اللهم اذن في تحرير فلسطين كلها اللهم اعج بيت المقدسLY الى اهله اللهم اقم دولة الفلسطينية اللهم اقم الدولة الفلسطينية وعاصمتها بيت المقدس اللهم منصر إخوانا على الأرض فلسطين على أرض غزة وغيرها من ديار الإسلام نستغيص بك فأغيصهم ونستنصر بك فانصرهم سدد رميهم وتولى أمرهم وتقبل شهداءهم واستر أعراضهم وفك أسراهم فك أسراهم كف أيدي المجرمين عنهم كف أيدي اليعود عنهم كف أيدي الخمنة عنهم اربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وزواجهم وأمهاتهم وأطفالهم اللهم أجرهم في مصايبهم خيرا وبدلوا خير منها رب العالمين ربنا انهم مغلوبون فانتصر حفاة فحملهم جاع فطعمهم عطش فسقهم عطش فسقهم محصورون ففك الحصار عنهم اذا فك الحصار عنهم اذا فك الحصار عنهم اذا فك الحصار عنهم, عنهم بقوتك ورحمتك والى غيرك لا تكلهم ولا تجعل لاحد يدن عليهم اللهم ثبتهم واعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسالك لهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثب والفوز بالجنة والنجاة من أخصار اللهم مكنهم من اكتاف العدو اللهم مكنهم من أكتاف العدو اللهم مكنهم من رقابهم يا رب العالمين اللهم أذن لشريعتك أن تحكم ولكتابك أن يسود هاي إلى هذه الأمة تمرجد يعز بها لطاعتك ويذل بها أهل معصيتك ويمر في المعروف نبيها المنكر نستغيث بك الإخوان على أرض غزة نسألك لهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة نسألكم العفو والعافية في دينهم ودنياهم وأهليهم ومالهم وأولادهم أستر عوراتهم آمن روعاتهم الله محفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ومن فوقهم العزم عظمتك أن من تحتهم نسلك لهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل والثوز بالجنة والنجاة من النار عنهم ولا تُعن عليهم وانكر لهم ولا تمكر عليهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم اجعلكم لك شاكرين لك ذاكرين إليك توابين أووابين اللهم تقبل توبتهم واغفر حوبتهم واسل سخيمة قلوبهم لا تسلت عليهم بذنوبهم من لا يخافك فيهم ولا يرحمهم اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم ولا تعدنهم فأنت علينا قادر فأنت عليهم قادر برحمتك الرحال رمحين أنت عددهم وأنت ن بك يسولون وبك يجلون وبك يقاتلون اللهم كحل عيونهم بنصر مؤذر يا رب العالمين اللهم أجرهم في مصائلهم خيرهم دونهم خيرهم العالمين اللهم وفق قادة المسلمين لنصرتهم اللهم وفق اجمع الأمة على قلب رجل واحد إيذن في إحياء فريات الجهاد إيذن في تحرير الخدس كلها بيت المقدس كلها وإيذن في تحرير فلسطين وإقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله وسلم إذن في انهاء الفتن في بلاد المسلمين إذن في كسف شوكة اليهود ومن عاونهم وشايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام ومكن لهم الرقاب المسلمين احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادل منهم أحدا قاتل المجرمين إلى الحق واجعلهم رجزك وعقابك اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم دمر حصونهم اللهم الق الرعب في قلوبهم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم شتت شملهم وشتت رأيهم وخالف بين قلوبهم ولا تجمعهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين أردنا فيهم عجائب قدرتك أهلك اليهود باليهود وأهلك اليهود بالموحدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان اللهم صلي على محمد في الأولين وصلي على محمد في الاخرين وصلي على محمد في المنهاي ومدين ورضى الله عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعي تابعيهم سائرهم ومدين قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتب عليك لا اله الا انت استغفرك وتب عليك جزاكم اخرا دكتور جمال جزاكم ان شاء الله مشاهدينا الكرام وغدا ان شاء الله مع يهودي بني ويهود بن النظير حتى نكمل قصة الصراع